A nasaratas, ale ten ukonarzad, a faj. Ja urikina, gara seti, drba, drina. Ja iranlup, <muchany> ale chrzeta, urisarzad, donita. A uritne, ja głoda, tafłara, يا سلام سوري مكينه جلونه ايا ندمونه لما ما اسمها اكلت ايد ما اكلت ايد ما اكلت ايد ما اكلت ما اكلت ايد ما اكلت ايد A nad, ani, Jak najgorsze, najgorsze, najgorsze, najgorsze, najgorsze, وقاني في سن الساعة دي غاز الرنام أميه ورياتي فوقي قرش أغربيك ورنام الليل لمن وللبركات القولام لحياتي دي عجاس ولي اللغم إبنكات داناقوام على قرمت دي غاما نردان سكاتو في غام إيغلاح طلبا حقاني سرأت فنود دونيتام اغدريو سيداق ومتبريا فتسي في مدينة سمونتنا اللي أغلق من لا بحرك أغنى أرنا، رخري يوسف أقمتني أفرسيت ما تنسين، بسمونتنا اللي أغلق من لا بحرك أغنى أرنا، ياور السين ما منك ستعمير ما ناخ نشاني اسماني لحلق <تصفيق> لخافر وولا ولا لحظه يا النغم قصيدي ربي وحدتوني كي اللي ورا وردسني دولانام ايان نسرسني يوم انا نسني تزدار في ارحمني معنى مراكي غير كي يصلح صدنا يغير نغم بنات معايا يجونيش معانا يوركي غسنا ما نتو تفكوا كنا برينا يندين ما يارينا يشغن يا تام تغيك الشيطان معنى نباتي وينام ورقي قبل الدعفة مرقي قاعد دياغام أرسى ولا غار نديني الحق وراج اللغي ورسى ولا غار نديني الحق وراج اللغام أرنك على وصيادية يتربى الدائج معاقام أيها يرند ميقر كرز نغيد رفانم يدفورت لبارس كرني كرسس نتنام تاوحي Żyłając się na kratę,